يقول فضيلة الشيخ هل عندما نرجع إلى بلادنا نقول للناس إن المولد بجعة أم نسكت حتى لا تكون فتنة أن تبين السنة وعرفهم بأن هذا الأمر ما كان فعله الصحابة وما فعله التابعون ولا أتباع التابعين وبيلهم كلام الأئمة في بيان الإكمال الدين وأنه لا نقص فيه وبين لهم أن هذا من حدثه الناس وأنهما وجدوا في القمر الرابع الهجري لا تسكت لأنك إذا سكت بقي الناس على ما هم عليه لا يعرفون ما يعرفون أن هذا أمر موتح ولهذا وصلوا لقلنا الرأي منكم مكرا في الوغر في لسانه في لسانه بلسانة, بلسانه أنت تستطيع أن يكلم بلسانه بين بلسانه